Come on. Right. عيني في كل مكان ومن ثاني أكيد رجعين أنا دائم وكل حديد ولا عمري أبي علومين في كل مكان أصدع عيني في كل مكان في يوم هناء مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دائم وكل حبيب ولا عمري أبي لوني وصد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطل ولما بنام وصد عيني وصد عيني في كل مكان وصدعي ومن ثاني أكيد رجعين أنا دايب وكل حبي ولا عمري أبعلوني وصد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطل ليلي ولما بنام وصد عيني وصد عيني في كل مكان I'll